la la la la la la la la la la la la la la la la la la من la la la la la I love the... يدي يعدين نص بدون بصر ده كاو شيلة تفر ولا مرة مش كوزلة لازم تلحم سلاحك آمن زي ما الاساس في الش من عصران مثل قبرنا اللي مشرفنا والسات والمندره احنا من دربانك المصير ترى مفترتكا، اللي الكلام والاهتمام بطلت خلاص ألومي، ضبط راسي وعملت ناسي، ما أنتش سلكنا لهدمي. زعل من غير زعل، متنازل مش هعومي. كل صلاة وملوش داعي نزومي. فين ما فيني الكذادة ما فيش مبدأ يخليه، المبتشر أبو تعله، خلني أتمكث الأفارقة وأعيش في حضن كل مريضة الخريطة يا حبايبي جري البطولة ملعب من غير حكام عدد غريب يجي متنسيب عصو حبي يا الله سلام إيشالخير وما فيش ضمير الكلام أنا مش مش هكمل لا سلام. احسن صاحبت زبيلك ما غيرك لو مر راجل تعبه الكتكه محتاجه جدعي وقف جنبك تصحبو. ولا تخسر دول يا ابن الاصول وتزبلك وحبه مش مستاهله احنا, و جنبو. احنا, احنا الفخامة والناس بتحب سمى على أرضنا والزائد والمنظر الزعماء أي خصم وصلنا يفون الحقي ما يخاف شلاء والتدير عنوانه باسم المصيطر الرمي فنتكافح مو لا يعني حمدا مش لا تطلع خسران ابن الوصول ما يحبش دول وفأي أحكا كذبان دولة دولة اسمه إزباء أو الكمان يا رب الحب ويرجع الغائب سلمت أنا أخوي وحبيبي عزوز ولا يعني الرجولة كل البشر بتحبه لو هتلف الكون بحاله مش هتلاقي زي قلبه بابا المجال على الدورة هو عشق المت مليون جمالي شرف نفسه بنفسه جدع رجولة ومش بيخون. وحسن قطع عن الكروان مالو شباس العلقاء حمود الشبل القاتل معاي خصمي سيد وعبطلوها القلم الجارح وخليد لولو الشاف Mas you,